بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة لستاذ الدكتور خالد مشيقح حفظه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الفصل الرابع قال حفظه الله تبارك وتعالى الفصل الرابع الاعتماد على الأسباب وستوى في اللغة الحبل ومنه قوله تعالى فليمدد لساب إلى السماء وهو ايضا كل شيء يتوصل به إلى غيره قال مطلب الأول أقسام الناس في الأسباب قال انقسم الناس في إثباث الأسباب وتاثيرها الى ثلاثه اقسام طرفان ووسط القسم الأول القائلون بأن الأسباب لا حقيقه لها وان ما يعتقد أنه مسبب أو مسبب عنها فهو حادث عندها لا بها وانها فعل الله وحده ولا يضاف فعله ولا سببه وهذا يعني منافي للعقل منافي للواقع وإذا اذا ضربت زجاجا بحجر ماذا يفعل الحجر بالزجاج يكسره هم يقول ما كسره والحجر ما كسر الزجاج كيف انا رميت الزجاج بالحجر فانكسر كيف ما كسر نقول له الله هو الذي كسره وان من كسر عند الحجر لا بالحجر انكسر لما وصل اليه الحجر الله كسره ليس الحجر الذي كسره واذاك يقول انكسر عنده لا به وهذا منافي للواقع ومنافي للعقل وإذا يقول اذا اكل شبع يقول لا هو شبع عند الاكل ليس بسبب الاكل كتب الله له الشبع عند الاكل وليس مع الاكل ليس الاكل الذي اشبعه وهذا ينافي كما قلنا العقل وينافي الواقع وهذا مرفوض قال القسم الثاني عكس هؤلاء غلوا في السب فجعلوه فاعل مستقلا للمسبب وقالوا إن السبب يوجد المسبب والعلة تؤثر معه دون مشيئة الله مثل المريض أعطاه الدواء قال شفاه الدواء يقول لا شفاه الله والدواء سبب هم يقول لا شفاه الدواء طيب وهكذا ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى فيجعلون الأسباب هي وحدها الفاعلة المسبب ولا شأن لله في هذا الموضوع وإذا يبالغون في قضية العدوى وقضية تأثير الأشياء وكذا يجعلونها هي المؤثرة المطر هو الذي أخرج النبت وليس الله وإنما المطر لأن المطر هو سبب إخراجه المطر هو الذي أخرجه وهذا خلاف الشرع هذا مخالف للشرع يقول الله تبارك وتعالى: فرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه أم نحن الزارعون الله هو الذي لو كان المطر هو الذي أخرجه طيب. الإنسان عندما يبذر كم يضع من البذور في الأرض آلاف أو مئة الالاف من البذور حسب حجم الأرض هل كلها تخرج طيب كلها أصاب المطر. كلها أصابها المطر لكن التي خرجت هي من أراد الله خروجها سبحانه وتعالى لكن عندما يجامع زوجته ما الذي يعني سبب الحمل المني نطفه من مني يمنى لكن كم ألقى من النطف كم ألقى من المني طيب وإذاك لا تصيب الحمل إلا واحدة وهكذا فهذه أسباب فالأسباب موجودة ولكن لا نغالي في الأسباب حيث نقول هي التي تأتي بالأشياء والله لا, ترى لا وجود له هنا أو لا تاثير له القسم الثالث قال وهم أهل الحق فيثبتون الأسباب طيب قال والقول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة الرسول وهو الحق المبين إثبات الأسباب والطريق المستقيم الذي عقد عليه إجماع المسلمين الأسباب لها دور لها دور الأسباب ولذلك الله تبارك قال وعدوا لهم استطعتم من قوة فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وهذه أسباب فأبدل السبب الله يأمر بمذلي السبب تزوج الودودة الولود فإني مكاثر بكم الأمم لا يولد ممرضا على مصح فر من المجزون فرارك كل هذه فيها إثبات إيش؟ إثبات الأسباب أنها تقع وتؤثر قال والقاعدة فيها ما حكى شيخ الإسلام عن بعض اهل العلم أنهم قالوا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد يعني الاعتماد على الأسباب ونسيان الله تبارك وتعالى يقول هذا شرك في التوحيد اللهم مسبب الأسباب سبحانه وتعالى هو الذي يمنعها من وقوع ما كانت سببا له وذلك لما ألقوا إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني برضه والسلام مع ان الاصل في النار انها ايش سببون في الاحراق ابطل الله سببها ابطل تاثيرها سبحانه وتعالى. فالله هو الذي ياذن بهذه الاسباب ان تؤثر او لا تؤثر نعم قال ومحو الاسباب ان تكون اسباب النقص في العقل كما قلنا قبل قليل نقص في العقل الحجر ما كسر ما انكسرت بسبب الحجاره كيف كسر بسبب الحجاره تعال حط حجاره جنبها هل تكسرها لا تكسرها إذا ضربتها تكسرها يقول لا هنا أذن الله أن تكسر هنا لم يأذن الله أن تكسر فإن كسرت عندها لا بها محو الأسباب هذه نقص في العقل مثل الإنسان يقول والله أنا لن اكل وسأشبع هذا نقص في العقل نقص في العقل لا كل حتى تشبع ابذل السبب ابذل السبب وهكذا في كل شيء في كل شيء لا بد يبدل يبذل السبب قال والاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع الاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع لا يلتفت الانسان الى الاسباب يهملها يهمل الاسباب ما يتعاطى الاسباب ما يتعاطى الاسباب مثل الان بعض المستعجلين على قتال الكفار فنقاتلهم ينصرون الله الله قال لك اعد لهم استطعتم من قوه استعد لهم انت ما استعدت لهم ابذل السبب لا بد من بذل السبب يدعو الله تبارك وتفاشه مثلا يقول لا يا اخي ابذل السبب ادعو يا سبيل ربك بالحكمه وما تعلم العلم حتى تنشر قال لا اذا الله كاتب له كتابيه له السبه في وجهي اذا كان غير صحيح هذا الكلام فلا بد من تعاطي الأسباب والاخذ بها. المطلب الثاني مشروعية الأخذ بالأسباب وأنه لا ينافي التوكل. التوكل كما مر بنا هو اعتماد القلب. التوكل من أعمال قلوب. التوكل من أعمال قلوب. اعتماد, اعتماد القلب اعتمادا كليا على الله في جلب مصلحة أو دفع مظرة مع بذل الأسباب. إذن التوكل لا ينافي بدل الأسباب بل بدل الأسباب من التوكل ترك الأسباب يسمونه التواكل وإذا قال ابن عباس رضي الله عنه كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن متوكلون يحجون ولا يتزودون يقول نحن متوكلون فإذا دخلوا مكة سالوا الناس فأنزل الله تبارك وتعالى تزود فإن خير الزاد التقوى يعني لا تتركون التزود لسفركم وكانت تزود هذا فهم خاطئ فالمهم إذن أن الأخذ بالأسباب مشروع وهو من حقيقة التوكل من حقيقة توكل الأخذ بالأسباب يقول إذا تبين أن إثبات الأسباب وفق الشر في لا في التوكل ومن الأدلة لهذا الحكم أولا الشريعة كلها من أولها إلى آخرها دليل فإنها أجل سبب لأجل مسبب يعني الآن دخول الجنة ودخول النار بماذا بفعل الأسباب بفعل الطاعات تدخل جنة بفعل المعاصي يدخل الإنسان النار هذا الله يجكم من النار هذه أسباب دخول الجنة وإذاك الله تعالى لما ذكر دخول الجنة دخلنا قال بما كنتم تعملون فهذه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار الأسباب التي يفعلها الإنسان قال ثانيا الأوامن القرآنية بأخذ الأسباب خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعاً وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصف فالتقم طائفة معك طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليوصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا كلهم باب أخذ أيش؟ الأخذ بالأسباب وكذلك قول الله وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل أخذ الأسباب بدل الأسباب الشريعة تأمر بهذا الأمر وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه ألقيه في اليمن بذل الأسباب حتى تنجيه من فرعون وإلا لو تركته هكذا وجاءوا. كاتب الله أنه ما يموت ما يموت قطعت لكن أمرها بفعل الأسباب أمرها أن تفعل السبب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا من مكة صلاة ربي يذهب اتجاه اليمن ولا يذهب باتجاه المدينة ويبقى في غار ثور ثلاثه أيام ويأمر أسماء أن يأتيهم بالطعام ويأمر عبد الرحمن بكر أن يأتيهم بالأخبار كل هذه أسباب بذلها النبي صلى الله عليه وسلم حين هجرته ثالثا يقول الادله التي فيها الحث على طلب الرزق كقوله تعالى وابتغوا من فضل الله هو الذي جعلكم لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وكل من رزقه فسعوا فيها كل هذه اسباب لتحصيل الرزق لسان يبذلها لسان يبذلها ليحصل رزقه نعم الرزق ال ال هذا لا ينافي طبعا المكتوب والقدر بدل السب لا ينافي القدر لأن القدر الذي كتبه كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت صحف المكتوب سيحدث ف. أنا هذا المثال أضربه مرات أن يثرون أن أخوين قال أحدهم عن الآخر رزقي يأتيني ولو لم أبذل أي سبب وقال الآخر لابد بد أن تبذل السبب حتى تحصل رزقك قال أبدا إذا كتب الله لي الرزق سيأتيني الرزق بذلت السبب او لم أبذله والثاني قل له أبدا لا تحصل رزقك حتى تبذل السبب اختلف على رأيين المهم انه قام الذي يقول ببدل الاسراف قال لصاحبه يا اجلس في محلك حتى يأتيك رزقك فانا اذهب اتسرق الله تبارك وتعالى لكن يسخر منه فخرج يطلب الرزق وهذا جلس في محله الذي خرج وجد تفاحه قد سقطت من شجره اوصانها الى خارج المزرعه فاخذ التفاحه ليأكلها ثم تذكر اخاه قال, البيت؟ قال هذا الحين يموت وهو ما أكل شيء بسبت أنه يقول رزقي ياتي لي فأشفق على أخي فرجع البيت وألقى إليه التفاحة قال خذ قال ما هذا قال تفاحة قال كيف قال شوف لو لم أسعى لم أحصل هذه التفاحة عابد أن تسعى قال لي بس من الذي أكل يقول أنا الذي أكلت رزقي أتاني واضح يقول من الذي أكل أنا الذي أكلت رزقي قد أتاني فهنا لو قال قال أيهما قوله أصح الذي خرج هذا الثاني صحيح كلامه قال رزقي أتاني وأنا ما تحركت جبت لي انتقص عليك يقول طيب الصحيح أنه كلاهما محق من جانب ومخطئ من جانب يعني كلاهما محق من جانب اللي كتبه الله سيأتيك قطعا الآن ترون أنتم إنسان وهو في بطن أمي حمل حمل ما ولد يموت أبوه سأقول لا ويكون أبوه موسرا فوارث وهو بطن امه بس ينتظر هل هو ذكر أو أنثى إذا ذكر أخذ حظ أنثيين وإذا كان أنثى أخذ حظا حظا واحدا فهو وارث وهو في بطن امه كما يقوم ولد وفي يده ملعقة من, من ذهب طيب فيولد يقول في حسابك خمس ملايين ما ما بذلت شيئا رزق رزقك مكتوب وأنت في بطنه حق. هذا حق طيب إذا ما الفرق بين الذي خرج لطلب الأسواب والذي جلس لما يطلب الاصل الفرق في الأجر كلاهما سياتيه رزقه لأن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك رفعت الأقلام وجفت صحف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع بكتب أجلي ورزقه وعمله وشقيه أو سيء رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك والله سبحانه وتعالى يعني كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوة الأرض بخمسين سنه كما جاء في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلاائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل شيء مكتوب قطعاً، لكن الذي يسعى لتحصيل المكتوب يؤجر، والذي لا يسعى لتحصيل المكتوب لا يؤجر، وفي النهاية كلاهما هم سيحصل ما كتب الله له سبحانه وتعالى، لكن الإشكال أنك لا تدري ماذا كتب الله لك، ما تدري ما تدري وهذا وينافى العقل؟ هذا هنا في هذا الذي جلس في بيته وقال سياتيه رزقه هو صادق لكن هل كتب الله له رزقه قد يموت في مكانه وغد يكون كذا ويموت في مكانه كالذي يسافر مثلا يقال له هناك طريقان الى مكه شرفها الله هذا طريق معبد امن فيه اناس فيه شرطه فيه محطات وقود وكذا وهذا طريق مظلم في قطع طرق في حفريات في ليس فيه شرطة أي الطريقين يسلك لو سلك الطريق الثاني هذا غير المعبد والذي فيه قطع طرق ومظلم وليس فيه شرطة وكذا وقال يمكن الله كتب لي الناس تتم في عقلهم والهذا مجنون معناه فعلا يمكن يكون الله كتب له ذلك لكن هو لا يدري ماذا كتب الله لكن الإنسان يبذل الأسباب الصحيحة ثم يقول كتب الله لي فالقصد أن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب قال أنواع الأسباب وحكم كل نوع النوع الأول الأسباب المشروعة سواء كانت واجبة أو مندوبة ويدخل تحتها وكافة الواجبات المندوبات الشرعية المندوب اللي هي فعل الصلاة فعل الصيام هذه أسباب واجبة الصيام التطوع الصلاة التطوع الصدقات هذه افلام اشياء هذه اسباب لدخول الجنه اسباب واجبه واسباب مستحبه النوع الثاني اسباب مباحه وهي كل ما ثبت سببيته وتثبت سببيه الشيء بأن يثبته الشرع او يكون بينه وبين اثره مناسبه واضحه مدركه يعني ما اثبته الشرع طيب ما اثبته الشرع ان الانسان يعني كما يقول الله تبارك وتعالى وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم من باسكم اثبته الشرع ان هذا اللباس يحسن يمنع الانسان واحيانا أثبته الواقع, اثبته الواقع ان الانسان اذا تظل عن الشمس مثلا ذهبت عنه ضربه الشمس مثلا لا يتاذى بضربه الشمس مثلا اذا اكل شبع اذا تداوى شفي هذا أثبتها الواقع أثبتها العقل هذه ايضا اسباب معقوله وهي مثل العمل لتحصيل الدرس وما شابه ذلك من الأمور النوع الثالث الأسباب مكروهة وهي من جنس الأسباب المباحة إلا أن الدليل الشرعي ورد بكراهتها قال كالاسترقاء والاكتواء يعني هذه الاسترقاء والاكتواء مثلا يعني كره الشرع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي نهى عن الكي وقال آخر الدواء الكي آخر الدواء الكي ولما ذكر السبعين ألف الذي يدخل الجنة قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون فالاسترقاء طلب الرقية من الغير جائز لكنه يكره يكره الإنسان لا تطلب من غيرك شيئا أبدا أنت ارقي نفسك بنفسك قال وهذا النوع منافل لتمام التوكل وقد ورد النص مدح التاركين له كقوله صلى الله عليه وسلم في وصف سبعين ألفا كما في حديث ابن عباس هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فهذه تركها أفضل لكن جائزه بذلك المكروه جائز المكروه جائز ومن تركه يؤجر على تركه له لكن من فعله لا يأثم من فعله لا يأثم قال نوع الرابع الأسباب المحرمة وهي من جنس الأسباب الماضية ومنها الذكاء بالسن والضفر الذكاء بالسن والظفر هذا عند يعني أهل الحبشة لأنهم يطيلون أظافرهم وتكون قوية أظافرهم يتركها مدة طويلة ويعتني بها وكذا تصير حادة كمخلب الطير أظافر هؤلاء ويقتلون الطير بأظافرهم يشقون قبته بالأظافر طيب وبعضهم بالسن يعني بفمه يذكي الطير خاصة إذا كان صغيرا أو كذا بأسناني وظن يمكن بعضكم شوه لا أدري <تصفيق> لما كنا صغارا بالأسنان هكدا. أنا ما سويتها لكن الرابع اللي معي سووها قدامي، يعني أنا ما كنت رايح حبال ولا شيء لكن أبدا يقطع بحلدة هكذا أو يمصه مصع يقطع الرقبة عن الرأس عن الجسد ف... فهنا ال... هذا السن والظفر مع أنه فعلا سبب لموته لكن سبب محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب الأحياء بالنار يصيبه العذاب لكنه محرم قتل بالنار محرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله لا تعذبوا بعذاب الله أو لا يعذبوا بالنار إلا الله كما في جاءة رؤية أخرى قال إلا أن الشرع ورد بتحريمها ومنها سؤال الناس اموالهم مع الكفاية إنسان اذا طلب من الناس فلوس ياخذ تعطون الناس لكن محرم يستغني يستغني في بعض المتسولين عندهم ايش من كثيرة كثيره اخذها من التسول يستغني لان هذا سبب لتحصيله لكن السبب ايش محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مسعه لحم يعني ما في حياه نزع الحياة من وجهي كله قلت بالله. قال فهو سبب لتحصيل المال وهو محرم وهذا النوع قادح في التوكل ما هو الشرك ما ليس شركا النوع الخامس الأسباب الموهومة وهو ثلاثة اقسام قسم الأول الشرك الأكبر كعبادة الأصنام فالمشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفة سبب كذب هذا هذا سبب شركي هي لا تقربوا الله زلفة ويتوقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله قال فاتخذوها سبب اللقوب من الله ومنها دعاء الاموات والاستغاثه بهم هذا لم يجعله الله السبب وليس بسبب والاموات لا يسمعون الموتى الموتى لا يسمعون الناس ولا يردون عليهم ولا يستجيبون دعاءهم ابدا طيب انك لا تسمع الموتى لا يسمعون ابدا وكذلك من دعاهم من دون الله تبارك وتعالى واتخذهم سببا هذا الشرك لله تبارك وتعالى قال القسم الثاني ما كان شركا أصغر نصا أو قياسا كالتطير والاستقسام بالأسلام والعرافة والكهانة والتنجيم وغيرها مما يدعي أصحابه علم الغيب واصلتها والتماء وغيرها كثير بشرط أن لا تصل إلى حد الشرك الأكبر هذه التطير اللي بالأشياء والاستسقاء بالأزلام في السسقاء هو طلب السقي طيب استقسام بالأزلام عفوا استقسام استقسام بالأزلام هو عند يأتي ب مثل وعاء ويضع فيه الأزلام التي هي النبل السهام ليس سهام أقلام طيب الأشياء التي توضع في هذا الوعاء فتوضع هذه الأزلام وعقاعدة يضعون سهمين افعل ولا تفعل ثم يحركونها اخرج أن تحظك فإذا أخرج لا تفعل لم يفعل إذا أخرج أفعل يفعل هذا استقسام بالأزلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الله له مكة ودخل الكعبة وجد صورة إبراهيم استقسم بالأزلام فقال اي استقسم بالازلام ابدا يعني لم يستقسم بالازار يكذبون عليه صلوات ربي وسلامه عليه هذا الاستقسم بالازع العرافه هو من يدعي معرفه الغيب العرافه هو الذي يدعي معرفه الغيب والكهانه والتنجيم كلها شيء واحد هذه يعني متقاربه العرافه والكهانه والتنجيم هذه كلها شيء واحد وهي الادعاء هذا يدعي من النجوم بالرؤيه النجوم ماذا سيحدث في المستقبل وهذا بالكهانة يتكهن ما سيحدث مستقبل وهذا بالاستقصاء بالأزلام يفعل ويفعل وهذه كلها محرمة لأنها دعوة علم الغيب كلها دعوة علم الغيب فهذه محرمة وغيرها مما يدعي أصحابه علم الغيب بواسطتها والتماء مغيرها كثير التمائم كذلك من تعلق تميمة فلا أتم الله له يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلوا أسبابا ما ليس بأسباب يعلق هذه التميمة قال هذه تدفع عني الشر تدفع عني الشر وتحميني وهي خلقه لا تحمي ولا تدفع ولا شيء وإنما هذا من الشرك الأصغر فإذا اعتقد أنها بذاتها تنفع وتو... إذا اعتقد أنها سبب هذا شرك اصغر إذا اعتقد أنها ليست هي التي تفعل هذا شرك أكبر صار بعد ذلك و جاء في الحقيقة من الرقى والتمائم والتولة شرك ومنها الجامعة أو اليامعة كان عندنا في الكويت قديما هذه اليامعة يعلقونها على الأطفال أو حتى على الكبار يقول تحفظه هذه يكون تكتب فيها بعض آيات القرآن وكذا واختلف أهل العلم فيما إذا علق شيء من القرآن هل هو يدخل في الشرك أو لا يدخل في الشرك طبعا الشرك الأصغر على قولين قول الاول انه يدخل في الشرك وانه حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوله شرك قالوا فلا تجوز اصلا هذه طيب ومن تعلق تميمه فلا اتم الله له يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمه فلا اتم الله له فقال لا تجوز والبعض قال تجوز إذا كانت يعني ايات من القران اما اذا كان طبعا كلام غير مفهوم وهذا هذا من السحر والشعوذة. فسأتكلم عن آيات قرآنية. قالوا إذا كانت آيات قرآنية فلا بأس بذلك. فلا بأس لأن القرآن مما يتشافى به. فقالوا بجواز ذلك واستدلوا على أنها أو أن ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن العاص، كان يعلق آيات القرآن على رقبة الأطفال حتى يحفظوا القرآن وكذا فيعلق عليهم الآيات حتى يحفظوها ويكرروها كذا. فاكثر أهل العلم على كراهه ذلك او لعموم النصوص ان الرقى والتمائم والتولى الشرك ثانيا ان هذه الآيات قد تمتهن من الأطفال الخاصة طيب الأمر الثالث من هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به وإنما هذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص فلذلك الأصل المنع من هذه وهذا هو الأقرب هو المن من هذه وانها لا تجوز لا يجوز تعليقها أما ما يعلق على اليد الآن تشوفون بعض النحاس وغيره يعلق على اليد وغيره يعني هل هذا جائز أو لا هذه ترجع إلى الطبيب المختص يعني إذا ثبت طبيا أنها سبب فتجوز وإذا لم يثبت طبيا فلا تجوز لأن الأصل أنها لا تجوز تعليق هذه الأشياء الأصل فيها أنها لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم رجل علق خيطا قال ما هذا قال من الواهنة قال ما تزيدك الا وهنا هذه الواهنة هذه تزيدك تعتمد عليها تهتم بها وكذا. تزيدك وهنا فال... يرجع فيها إلى الطب وأنا حقيقة جلس مع مجموعة من الاطباء في وقت واحد فسالتهم عن هذه الإسوارة هل هذه فعلا؟ يعني فيها علاج حقيقي او مجرد وهم فاحد الاطباء قال علاج حقيقي واذا تجدها غير مغلقة مفتوحه من جانب هذه تنظم الكهرباء في الجسم وهي سبب حقيقي يعني للعلاج طيب ورد عليه طيب اخر جاهز قال غير صحيح هذا الكلام ما في اي دليل طبي وإنما يدعيه بعض الأطباء لكن عطني بحث علمي قال بهذا الكلام أو يعني حقيقة علمية من مركز معروف قال هذا هذا يبيعونه بالصيدليات باستمرين على الناس هكذا صحيح يقوله بعض الأطباء لكن كل الذين يقولون يقولون باب التجربة وليس من باب الحقيقة العلمية وانما تجربه هذا البث وصار صار زين هذا البث سو صار زين هذا البث جرب هذا جربه جرب جرب قال والله ممتاز ما شاء الله قال خلاصت فيقول لكن حقيقة علمية ما ثبت فسكت الآخر حقيقة يعني طبيب الآخر سكت فالاقرب والله العظيم لا تجوز لأنها لا لا تستند إلى حقيقة علمية وإنما تستند على أوهام أوهام وتجارب قد تصدق مع البعض وقد لا تصدق مع آخرين فهذه